بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إنا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى